وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ أَصْدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن شَاءَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ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 لا تركضوا ورجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا ياويلنا إن كنا غالمين فما زالت تلك دعوهم فما زالت تلك حتى جعلناهم حصيدا خامدين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 وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن رضى وهم من خشيتهم مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إلَهُم مِّنْهُ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رأىك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا فهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون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 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولهم يضرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 ولئمَسَّهُمْ نفَحَقٌ مِنْ عذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَكَ نَّإِنَّا كُنَّا ظالمينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسَطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَأْ بِنَا حَاسِبِينَ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون رفهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون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 ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا يفعكم شيئا ولا يبركم أُفِل لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَئِمَّتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ وَأُوْحَىٰنَا إلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت أعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين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 لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وَهُمْ في اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطيس جل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون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 وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما ككتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون